شفوف خلي تروح في دول ها ما من تنصع في دول في دول شفوف خلي تروح في دول ها ما من تنصع في بس يظل يعضي سالم كل كتر من جسمي في دول. أبحب كل وجود شنو معنى الوجود تفوف شنو اله هام شنو روحي لاجل حسين تاجوي واسم جبين لاحشم راس العمود العاشق ضح الحبيب يمتلك طبع الصيمون عشق فلسجاد نون خضر شواق وحنين حب ملك كله هذا حب الصالحين بعالم الأرحم آنه منتشو بقم البينيين في عالم الأرحم أنا ومنتشو بقم عن طريقين فاس أمي جلتشم عطر الحسين من جتليل دنيا روح شاهدت عالم عجيب ومن البتشة أول صرخ لهجة بطار الحبيب يا عباس <تصفيق> ولفح القابل شفوفي قال عباس النجيب هذا حما يوم بعينه فخر الاحزيان الغارين ويبتدي ترى رحله صحبة سياد الشيبان والمعلمين حام جاره ذاك لو لا زينا بالحر رعدتني مضربا كالحجاب ترعرت بي ان الشهامه بين ترتيل الكتاب اليوم مر الغابري جاي يخلي حد وقور عينه مليل زتشي يوم عيدي الخندقلها صولت الكلام عرحد يوم ذكيرها فشل بالجمل وببعب يوم راويها القيامة وقلب الميدا المحشا وروح تحلام بالشهادة يوم يتحقق حيلمها شلو نشوفي حسيا وحده وروح ما تنكر جسمها حتى لو جثت والزر على الارض ويسيل دمها لاجلب سجاد قوم من جديد رد دالم الهندسة الصوتية والتوزية علي الحديدي هذا الرادود الحسيني وليد المياحي كلمات للشاعر الحسيني المرحوم جعفر عوفي ويهدى ثواب هذا العمل إلى روح المرحوم جعفر عوفي ومن الله القبول, ومن الله القبول.